تمرين اقرأ اقرا واكتب اقرا واكتب اكو دياز. اكو دياز. واحد, واحد. ما, هذا؟ ما هذا هذا قلم, هذا قلم. اثنان, اثنان. هذا كلب. هذا كلب. ثلاثة, ثلاثة. من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. أربعة أربعة هذا جمل. هذا جمل. خمسة. خمسة. أهذا كلب؟ كلب؟ لا. هذا قط. لا. هذا قط. ستة. ستة. أهذا ديك؟ ديك؟ نعم. نعم. سبعة. سبعة. هذا حصان حصان لا هذا حمار لا هذا حمار. ثمانية. ثمانية هذا منديل هذا منديل تسعة تسعة أهذا ولد أهذا ولد نعم نعم عشرة. عشرة من هذا من هذا هذا رجل هذا رجل